شرح كتاب منتقى الأخبار في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله كتاب الاعتكاف قال رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليهما قال ولي مسلم قال نافع وقد اراني عبد الله المكان الذي المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين رواه احمد والترمذي وصححه قال رحمه الله ولاحمد وابي داود وابن ماجه هذا المعنى من رواه ابي بن كعب قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب فأمرت فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الاخبيه فقال البر فقال البر يريد فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له منه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه قال رحمه الله ورحمه الله آل بيرة سؤال يعني إذا قلت البر بيرة هل صار إقرار قال آل بيرة يريد يعني يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر الفجرة نظر فإذا الأخبية فقال آل بيرة يريد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 لا يلزم بمجرد النية وأن السنن تقضى وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول, أول ليلة منها قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء اسطوانه التوبة رواه ابن ماجه قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا قال وعنها ايضا قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلم فما أسأل عنه إلا وأنا ماره. قال وعن صفية بن تحيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد متفق عليهن قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يع ولا يعرج يسأل عنه رواه أبو داود قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري فاعتكف ليلة قال وعن ابن عباس إن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدار قطني وقال رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه قال وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جماعة رواه سعيد في سننه قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضه ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم رواه البخاري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 ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا نحمد الله على تتابع هذه اللقات ونساله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام تعلم هذا العلم وعلى إتمام هذا الكتاب إنه سبحانه وتعالى القادر على ذلك كتاب الاعتكاف الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس الناس حبس النفس عليه والمكث فيطلق على هذه المعاني إما لزوم الشيء أو حبس النفس على عليه يعني أو المكث في المكان مكثم ملازمة يقال عكف واعتكف أي لزم المكان قال تعالى يعكفون على أصنام لهم وقال عز وجل وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا وشرعا المقام في, في المسجد وقيل المقام في مسجد الجماعة المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لعبادة الله تعالى ويسميه العلماء بالمجاورة وقد جاء النص في البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاور في بعض الليالي بمعنى اعتكف, بمعنى اعتكف جاء المصنف بباب الاعتكاف بعد الصيام موافقة لترتيب القرآن فإن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذكر آيات الصيام ثم ذكر ماذا الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هذه إحدى المناسبات وقد يقال أن من المناسبة أن الاعتكاف يتأكد في شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر من رمضان والمناسبة الثالثة أن الاعتكاف يشرع مع الصيام بل ذهب بعض العلماء كما سيأتي في آخر إن شاء الله الدرس ذهب بعض علماء إلى أنه لا يشرع الاعتكاف إلا بصيام فأوجب على المعتكف في ماذا أن يصن فهذه ثلاث مناسبات تجعل العلماء يأتون دائما باب الاعتكاف بعد الصيام قال كتاب الاعتكاف وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ليت أن الإمام ذكر تمام الحديث تمامه ماذا؟ ثم اعتكف أزواجه من بعده ثم اعتكف أزواجه من بعده وهذا الذي اقتصر عليه هو لفظ أحمد وهو في الصحيحي لكن بهذا اللفظ هو لفظ أحمد وفي الصحيحين تمامه ثم اعتكف أزواجه من بعده، وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليهما، ولمسلم قال نافع وقد أرأني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من المسجد في بعض الألفاظ من المسجد، وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين رواه أحمد والترمذي وصححه ولي أحمد وابي داود بن ماجه من حديثي هذا المعنى من رواية وبي بن كعب وعند البخاري عن نبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام وهذا صريح فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً, اعتكف عشرين يوماً الاعتكاف كما ذكرنا لزوم النبي لمسجده صلى الله عليه وسلم اعتكف اي لزم صلى الله عليه وسلم مسجده وقيل لزم مكانا معينا في المسجد لزم مكانا معينا كما سياتي في حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها في حديث عائشه وابن عمر وابن عباس وأنس هذه الحديث الثلاثه فيها مسائل المساله الأولى مشروعية الاعتكاف وهو سنة وقربه وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنه والاجماع أما الكتاب فقوله الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفونا في المساجد، وكما قال عز عزّ وجلّ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتا للطائفين، ماذا؟ والعاكفين والركع السجود، وهذا دليل على أن الاعتكاف ماذا؟ كان في ماذا؟ كان في شرع من قبلنا. وقد استفادت النبي السنة النبوية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف واعتكافه صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب فيه وبيان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاعتكاف من؟ لاعتكاف زوجاته أمهات المؤمنين واعتكف أزواجه من بعده وقد أجمع العلماء على مشروعيته وأجمعوا على أنه مستحب وليس بواجب قال الإمام أحمد لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون أن الاعتكاف مسنون وليس وليس بواجب قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه على نفسه ماذا بنذر فإذا نذر وجب وجب عليه ثانيا اتفق الفقهاء على أن الاعتكاف مسنون في كل وقت مسنون في كل وقت لكن يتأكد في شهر رمضان ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان ثالثها سنة الاعتكاف متأكدة في العشر الأواخر من رمضان لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في كل عام حتى توفاه الله عز وجل رابع المسائل ان الاعتكاف باق على سنيته ولم ينسخ وهذا ماذا وهذا فائده قولنا ليت الامام اورد وتمام الحديث بكون امهات لم يتكفن ازواجه ومن بعده ماذا كون النبي صلى الله عليه وسلم بعد على عدم النسخ لان شد قوم او احد اهل العلم شد فرأى ان الاعتكاف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شذود هذا شذود فيه مخالفة للاجماع فالاعتكاف باق على سنة سنيته ولم ينسخ وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هي شروط الاعتكاف المساله الخامسة شروطه جملة الإسلام والعقل والنقاء عن الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنفاس بخلاف إذا ما طرأ للمعتكف فلو طرأت الجنابة للمعتكفة والمعتكفة وكذلك لو طرأت للمعتكفة الحيض والنفاس ما الحكمة من مشروعية الاعتكاف ذكر العلماء حكما كثيرا منها قطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيها والخلوة بربه والتلذذ بمناجاته وجمع نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته نعم المقصود من الاعتكاف تمام الخلوة وتمام تفرغ القلب وتفرغ النفس للعبادة وكذلك التلذذ بمناجات الله تبارك وتعالى في الاعتكاف خاصة أنه في مكان شريف وهو المسجد قد يصادف زمانا شريفا كذلك العشر الاواخر الحكمة من تخصيصه مثل الثامن الحكمة من تخصيصه في العشر الأواخر طلب ليلة القدر إنما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعتكف في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر كما سيأتي في الباب القادم ان شاء الله في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان ثم اعتكف العشر الوسطى في قبة تركية إلى آخر الحديث فقال فيه إني ألتمس ليلة ماذا؟ ليلة القدر فالحكمة من اعتكاف في العشر الأواخر أنه ماذا أنه ابتغاء ماذا موافقة ليلة القدر لأنه أبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر ماذا أن ليلة القدر في العشر الأواخر فأراد موافقة تلك الليلة قال فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه العجيب أننا لا نجد حديثاً واحداً في فضيلة الاعتكاف أو بحثنا في الفضائل ما نجد في فضيلة الاعتكاف حديث لكن نجد ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ونجد أن هذا الاعتكاف يصادف ماذا؟ يصادف ماذا؟ أفضل أيام السنة في الغالب ومع ذلك لم يأتي فيه فضيلة ظاهرة ولعل في ذلك امتحاناً للناس واختباراً لهم نعم ما فيه يعني حديث دل على أن من اعتكف فله كذا كما في سائل أبواب الفضائل ما فيه لكن فيه ثبوت فعل النبي وفعل أزواجه ماذا من بعده مثل التي تليها ذهب الجمهور قبل ذلك لا شك أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم كان في مسجده وكذا اعتكاف أزواجه من بعده فأخذ منه اختصاص الاعتكاف بالمساجد التي تصلى فيها الجماعات وأن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد وهذا الشرط مجمع عليه قال القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد وقد استدل له بقوله تعالى ولا تبشيرهن وأنتم عاكفون عاكفون في المساجد أين وجه الاستدلال من الآية ولا تبشيرهن؟ نهي عن مباشرة لأجل النهي عن ال... لأجل مكانة المسجد فأين دلالة ال... ها كيف أحسنت دلالة الإشارة هنا لماذا خصص بالمساجد على أن ماذا لكان قال ماذا ولا تباشروهن وانتم معتكفون فيكفي في بيان الحكم لكن لما أضاف المسجد إليه وأشار إليه دل على أنه ماذا على أن هذا التخصيص بالمسجد دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا, إلا في المسجد أحسنت. قال ابن قدامة ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم وجل الاستدلال من الآية عنده وعند غيره أنه سبحانه خصها بمنع المباشرة فيها أي المساجد ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يقتص تحريم المباشرة فيها فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف ماذا مطلقا أي معتكف يحرم عليه المباشرة فلما أورد المسجد دل على تعلق الاعتكاف بالمسجد نعم. بينما قال أبو حنيفه يصح اعتكاف المرأة في ماذا؟ في مسجدها وإذا كان قدام عبارة دقيقة قال رحمه الله ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا ليخرج قول من؟ قوله أبي حنيف. أبي حنيف يقول يجوز أن تعتكف في المسجد في بيتها إذا كان عندها مكان في بيتها تلزم فيه الصلاة فإنها تلزمه فيكون هذا اعتكافه والصحيح أنه لا يكون إلا في المسجد ذهب الجمهور مسألتها ذهب الجمهور إلى وجوب الاعتكاف في المسجد وأن الاعتكاف في المسجد ماذا شرط يعني أن يكون في مسجد لكنه اختلفوا في أي المساجد فذهب حديفة رضي الله عنه وأرضاه وهو قول القلة من العلماء أن الاعتكاف يختص بالمساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى هذا قول حذيفه رضي الله عنه وله قصة مشهورة مع عبد الله بن مسعود في ذلك وقال مالك يصح في كل مسجد لعموم ماذا؟ لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ويدخل فيها أي مسجد مدام يصح أن يسمى مسجداً فيصح فيه الاعتكاف وإن لم تقم فيه ماذا الجماعة وهذا كذلك قول للشافع لكن الشافعي رحمه الله يقول ماذا يشترط أن يتخلله جمعة يشترط أن يتخلله جمعة وهذا قول الظاهرية كذلك أنه لا بد أن يكون في مسجد يتخلله جمعة الفرق بينه وبين مالك مالك يقول في أي مسجد في أي مسجد مذهب الحنابلة ما هو يختص بالمسجد الذي تقام فيه الجمعة وليس الجمعة المسجد الذي يختص ماذا الذي تقام فيه الجمعة لماذا لأن الجماعة عند الحنابلة ماذا واجبة فلا يجوز ماذا أن يعتكف في المسجد ليس فيه جماعة أبو حنيف يقول يختص بمسجد يصلى فيه ما دام يصلى فيه يختص به ولو لم يكن ماذا ولم يكن جمعة أو في جماعة فإذا صليت فيه الصلاوات كلها ويختص بالصلاة فيها كلها صح الاعتكاف فيه ومن علماء قال إنما يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعه على الدوام لكن لعل الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة وهو أن الاعتكاف لا يصح إلا في ماذا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة وليس الجمعة ثم اختلفوا هل له أن يخرج إلى الجمعة واتفقوا على جواز الخروج له ماذا إلى الجمعة لأن خروجه إليها واجب وأن ذلك لا يؤثر في اعتكافه، ثم اختلفوا هل له أن يبكر إلى الجمعة لأن تبكيره ماذا سيخرجه من معتك زمنا زمانا طويلا فرجح أكثرهم أنه له أن يخرج والصواب أن له الخروج لكن لا يخرج إلا قبيل ماذا قبيل دخول دخول الإمام لو قلنا يخرج بعد الفجر فسيقضي ماذا جزءا كبيرا خارج المعتكف الصحيح أن نقول إنه, إنه إنما يكون خروجه قبل ماذا قبل دخول الإمام وسبب ترجيح القول مذهب الحنابلة سبب الترجيح في هذا أنه إنما يجوز الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه ماذا الذي تقام فيه الجماعة أولاً لوجوب ماذا؟ لوجوب الجماعة ثانيا أننا لو قلنا بجوازها في غير مسجد الجماعة أفضى ذلك إلى كثرة خروجه والخروج من المسجد خلاف مقصود ماذا؟ مقصود الاعتكاف فإن من مقاصد الاعتكاف لزوم المسجد لزوم ماذا المسجد وعدم الخروج منه؟ نعم نعم هذه الثلاثة الاحاديث فيها جملة نحاول تقسم كل حديث على المسائل التي تناسبها ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر قبل هذا نبين فقط خلاف العلماء في اشتراطه هل يشترط أن يكون في مسجد جمعه أو لا يشترط قلت لكم أن من العلماء من قال يجب أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة إن كان ماذا إن كان اعتكافه يتخلله جمعة لأنه قد يعتكف من السبت إلى الأربعاء وليس فيه جمعة فهنا ماذا باتفاق أننا نجيزه في غير الجمعة لكن كانت اعتكافه طويلا كل عشر أو آخر سيخلله قد تكون جمعة أو جمعتين فنقول يجب ماذا أن يتخلله ماذا جمعه انتبهوا هذا في الخلاف عند من هذا الخلاف ها عند الشافعيه هذا الخلاف في الجمعه عند الشافعي ان اكثر العلماء يقول لا يجب ان يكون في مسجدي جمعه فكان هذا خلاف ماذا خلاف داخل المذهب ماذا الشافعي فقال يجب ان يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعه ان تخلل اعتكافه جمعه وهذا قول الشافعيه اختاره صاحب سبل السلام رحمه الله والثاني انه لا يجب ماذا أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعه هذا قول ماذا الجمهور رحمه الله ورجحنا هذا والدليل على هذا الترجيح جيد اول الايه فان الايه ماذا ذكر فيها مطلق ماذا المساجد ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد ثم في الاحاديث جيد وطبعا قوله في المساجد عام في كل ماذا في كل مسجد عام في كل مسجد تقام فيه الجمعه ولا تقام فيه الجمعه ان قولنا تخصيصه بالجمعه فيه تضييق على المكلف في تضييق قد يكون مسجد الجمعه بعيد قد يكون مسجد الجمعة ماذا غير مناسب ماذا لاعتكافه قد يكون ليس في ماذا مؤونة من طعام أو شراب أو غيره فتخصيصه بمسجد قد يكون في ماذا تكليف على على المكلف يقول ابن قدامه وإذا ثبت جوازه في المساجد صح في كل مسجد ولا يقبل تخصيص من خصصه بمسجد الجمعة إلا بدليل ولم يصح في التخصيص شيء صريح فليس هناك دليل صريح على تخصيصه بمسجد ماذا الجمعة. طيب حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه سنتعرض المساله المسألة الأولى متى دخل المعتكف بعد قليل. قالت في لفظ فأتى المكان الذي يريد أن يعتكف فيه. أتى المكان الذي يريد من أين؟ من المسجد فكأنه كان يخص مكانا في المسجد وإنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فأمرت زينب بخبائها فضرب في رواية أن زينب استأذنت من عائشة فأذنت لها وقيل استئذانها لعائشة لأن عائشة هي ماذا من استأذنت لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب وأمرت غيرها فلما صلى رسول الله الفجر أبصر اربع قباب في رواية فإذا الأخ ماذا الخيام الصغيرة قد ضربت خيام الصغيرة فقال صلى الله عليه وسلم البر تريد، وفي رواية في البخاري أنه قال البر تقولون يعني تظنون ثم انصرف فلم يعتكف في رواية البخاري في رواية الباب فأمر بخبائه فقوض يعني ماذا أزيل والمراد بالبر هنا يعني الطاعة تريدون وترك الاعتكاف في شهر رمضان في رمضان حتى اعتكف في العشر الاوائل ماذا من شوال وهذا يدلنا على استحباب قضاء, قضاء الاعتكاف استحباب قضاء الاعتكاف كما سياتي رواه الجماعه الا الترمذي لكن له منه كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه يريد الامام بهذه الروايه ماذا ان يبين مسالتين رحمه الله لدقته متى يدخل المعتكف المسجد الثاني أن الليلة ليلة الاعتكاف لا تعد ماذا ماذا من يومه فلا يلزم أن يعتكف ماذا ليلة أو الواحد وعشرين لا يلزم أن يعتكف ليلة الواحد والعشرين إذا كان يريد أن يعتكف العشر لا في رواية للبخاري رحمه الله في حديث عائشة هذا طبعا أوردها البخاري في مواطن كثيرة في باب الاعتكاف قالت كان النبي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فابنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب ابن تجحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي سأل بر ترون بهن انظر اختلاف الروايات فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال في رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان في كل رمضان فإذا صلى الغداء دخل, دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستاذنته عاش أن تعتكف فأذن لها فضربت, أو فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصه فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آل بر إن فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال صلى الله عليه وسلم في رواية قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى صلى صرف الى بنائه مفيده هذه كان إذا صلى صرف الى بنائه وهو ماذا المكان الذي قرر ان يعتكف فيه الذي ضربت له فيه الخيمه وهذا تنبيه مهم على مساله ان يشرع للمعتكف ان يلزم مكان ولا يتنقل في ماذا في المساجد والدليل او في المسجد والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم إماما ثم يرجع الى مكانه الذي كان يعتكف فيه فالتعتكف هو لزوم المكان في المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية بن فقال ما هذا قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر بهذا ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هذا الحديث هو لفظ أحمد ومسلم وقد قطعه البخاري وأورده تاما في رواية وقطع في روايات أخرى وقد كرره البخاري في عدة أبواب باب لا يدخل المعتكف البيت إلا لحاجة وباب اعتكاف النساء وباب الاعتكاف في شوال وباب الاعتكاف كذلك قبله في رمضان لماذا قال النبي آل بر وأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنكار لفعلهن وقد كان أذن لبعضهن وسبب إنكاره أنه خاف أن يكون أن يكون غير مخلصات وإنما كان من باب ماذا الغيرة وحب القرب من ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال غير مخلصات في الاعتكاف بل أراد إذا تقرب من ماذا بل أرادنا أن يتقربنا منه صلى الله عليه وسلم ولذلك ماذا قضى اعتكافه صلى الله عليه وسلم ونزع ماذا اعتكافه صلى الله عليه وسلم لاحظوا الإمام قالوا فيه مسائل أولها أن النذر لا يلزم بمجرد النية أين وجه الاستدلال عليه ما نذر وين النذر في الحديث هل أنا شكرت علي هل النية العبارة أن النذر أو أن الاعتكاف هذا أولا أن الاعتكاف لا يلزم مجرد النية فإن ماذا الزوجات النبي نوين فقلت لعل المراد أن الاعتكاف لا يلزم مجرد النية وقد يقول أن, يكون أن النذر لا يلزم فقاس النذر على ماذا على الاعتكاف قاس النذر على ماذا الاعتكاف بجامع ماذا بجامع انه مكله ماذا عباده فلو ماذا نوى ان ينذر دون ماذا ان يتلفظ به هل يلزم ام لا يلزم يلزم اذا نوى ولم ينطق به انما الاعمال ماذا بالنيات فلذلك قد يقال ان الصحيح هي لفظه ماذا الاعتكاف مع ان العلماء في كتبهم نصوا على هذه المساله ان الاعتكاف ماذا او النذر لا يلزم مجرد النيه طيب الثاني قال وأن السنن تقضى وأن السنن ونوافع العبادات تقضى والدليل قضاء النبي ليس ماذا سنة الاعتكاف وتقضى وقاس عليها سائر السنن ما لم ما لا فتجب لا ما لم تكون مقيدة بوقت لماذا ينقضي كماذا كسنة مثلا صيام يوم عرفه هل تقضى لا انقضى الوقت واضح فما كان يقضى وقد تكلمنا عن قضاء السنن في باب السماء السلوات والأصل أن السنن تقضى لقضى النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف وقضى بعض سنة الظهر صلى الله عليه وسلم وأقر من أقضى سنة الفجر صلى الله عليه وسلم وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه قال العلماء وأنه لا بأس أن يحتجز مكانا في المسجد لا بأس ان يحتاج يحتجز مكانا في ماذا في المسجد للاعتكاف ببناء أو خيمه أو حجرة أو خصفة أو غيره فانه ماذا لا باس او فراش او نحو ذلك بشرط لا يحصل له تضييق على المسلمين فيجوز ان يحتجز ماذا المكان ومشروعيه ضرب الخباء في المسجد إذا ماذا إلى يؤذي به احدا وان من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزم أول ليلة فيها او لها يصح فيها ولاها عندكم فيها ولا لها الشقرها فيها جيد فيصح أن ماذا أن يكون الاعتكاف من الفجر ولا يلزم أن يعتكف ماذا لو قال نذرت أن اعتكف لله يوم الخميس أو نظرت أن اعتكف في العشر الأواخر من رمضان هل يلزم ليلة الخميس لا يلزم هل يلزم ليلة الواحد والعشرين لا يلزم واضح ليلة العشرين هل يلزم لا يلزم على بناء ما سنقول متى يدخل ماذا متى يدخل الاعتكاف تنبني على مسألة متى يدخل الاعتكاف نعم بناء على أن وقت دخول المعتكف بعد. الفجر وهي المساة الخلافية سنة كرة إن شاء الله وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سريره وراء استوانة التوبة رواه ابن ماجه وابن خزيمة واسناده ضعيف لضعف نعيم بن حمد في الحديث والاستوانة التوبة هي الاستوانة ماذا التي شد عليها ماذا؟ شد شد عندها أبو لبابة لما أنزل الله توبته أبو لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه وهي على أستوانة على غير قبلة المسجد ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد هذا يؤكد ما ذكرنا من مشروعية الاعتكاف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ليس في البخاري لفظ الإنسان ولما أسندها للبخاري إذا كان معتكفاً وعند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد وهذا الذي جعلنا نسمي الاعتكاف مجاورة فأرجله وأنا حائض قالت وعنها إن كنت عائشة تقول إن كنت لأدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة هذا لفظ مسلم وليس في البخاري مع وعنه كذلك سنده للبخاري وعن صفية بنت حيي. قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني ومعنى ليقلبني يصرفني إلى منزلي وكان مسكنها في دار أسامة بذي طبعا دار أسامة لم تكن موجودة وإنما يعني كانت بعد بعد ذلك ولما كانت هذه قصتك لم تكن ماذا دار أسامة موجودة متفق عليه وذئب أن وعنها أنه ليس في البخاري إنما هو في مسلم وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه رواه أبو داود ورواه من طريق أبي داود رواه البيهقي كذلك وفي إسناده ليث بن أبي سلي وهو مختلط ترك حديثه قال العراقي رواه أبو داود بسند لين وهو حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف وعن عائشة قالت السنة على المعتكف أن يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس سمراء والمراد بالمس هنا الجماع المراد به الجماع ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم سيأتي يعني هل يلزم في الاعتكاف أن يكون بصوم سيأتي ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هل المراد بالجامع هنا ما ذكرناه من أنه تقام فيه الجمعة أم المراد أن تقام به الجماعة لا المراد أنه الذي تقام فيه الجماعة على أن الحديث فيه كلام سيأتي هذا الحديث مهم الحقيقه الحقيقة لأنه فيه ست مسائل يعني هل للمريض المعتقب ان يعود المريض ويشهد الجنازة حكم مباشرة أو مس المرأة جيد المباشرة التي هي من هي من عنها جيد الخروج لحاجة هل الصوم في الاعتكاف والاعتكاف في المسجد الجامع هذا الحديث قال رواه أبو داود وقال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول في قالت ماذا يعني عائشة قالت السنة يعني قالت السنة على المعتكف ليس فيها السنة على المعتكف قال أبو داود جعله يعني ماذا جعله قول عائشة كأنه عند بعض الرواة من قول من عائشة ولا يقول فيه السنة لأنه إذا كان السنة فكأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأن أبو داود يرتجح ماذا يرتجح أنه من قول عائشة موقوفا أنه من قول عائشة موقوفا وهذا ما يرتجحه الشيخ الباني قال البيهقي في السنن والأثار قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث إلى قوله والسنة في المعتكف أن لا يخرج ولم يخرج الباقي لاختلاف الحفاظ فيه فمنهم من زعم أنه من قول عائشة ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة يعني الزهري وغيره وبهذا جزم الدارقطني قطني وضعف الدارقطني هذه الزيادة وقال ابن حجر لا بعس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره يعني ماذا من السنة لأنه فيه ما قبله في البخاري نعم. ثم ذكر حديث عمر أنه قال إن أني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في رواه يوما أن أعتكف يوما في رواه ليلة قال النبي فأوفي بندرك متفق عليه في مسألة الاعتكاف ماذا في المسجد الحرام ثم الحديث قبل ليس على المعتكف صيام هذا الحديث إلا يجعله على نفسه صريح في أي شيء صريح في مذهب الحنابلة أنه ماذا لا يشترط في الاعتكاف صوم إلا أن هذا إلا قال إلا يجعله على نفسه يعني إلا أن ينذره رواه الدار والبيهقي والحاكم وقال رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه والصحيح وقفه وأنه موقوف كما قال ابن عبد الهادي الصحيح أنه موقف أنه يقول هو صحيح على شرط مسلم ويصحح هذا الحديث هذا الحديث الأقرب أنه يعني ضعيف وينصح صح, صح موقوفا عن ابن عباس وعن حذيفة أنه قال ابن مسعود لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إلا في المسجد الثلاثة أو في مسجد جماعة رواه سعيد في سنه والبيهقي والطحاوي قال الذهب صحيح غريب عالي يعني صحيح في سنده غريب في نفضه عال عال في اسناده عال في إسناده وصحح الحديث الالباني وقد حكى العلماء اضطرابا في متنه ولو صح فانه صح في على ماذا لو صح الحديث الاعتكاف في المسجد الثلاثه كيف نحمله احسنت يا محمد الاعتكاف كامل الا في هذه المسجد او في الثلاثة المساجد طيب هذه الأحاديث فيها جملة من المسائل ذكرنا بعضها أولها متى يدخل المعتكف معتكفه أو متى يدخل المعتكف محل اعتكافه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وقول قول الثوري أنه يدخل المعتكف معتكفه قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين. ودليلهم حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه وسياتي من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر ووجه الدلالة أن العشر الاواخر اسم للليالي مع ماذا مع الأيام اسم للليالي مع الأيام وذهب أحمد وقو الحناب المشهور والأوزاعي والليف المساعد والثوري أنه يدخل مكان اعتكافه بعد صلاه ماذا بعد صلاة الفجر من اليوم, الحادي والعشرين. من اليوم الحادي والعشرين ما الدليل لحديث عائشة الذي في الباب قالت كان رسول الله سيدا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر لماذا من رمضان ولعل الأقرب هو قول الجمهور لأن من يعلل لنا لو قلنا أن الصواب دخوله يوم فجر يوم الواحد والعشرين قد تكون ليلة الحادي والعشرين هي ليلة, ليلة القدر فيكون فادها أحد مقصود الاعتكاف وهو ماذا تحري وترجي ليلة القدر جيد فريد الصواب هو مذهب الجمهور أنه يدخل ماذا غروب شمس ماذا ليله الحادي والعشرين لعل هو ماذا يتلمس هذه الليله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها كما سياتي انها في الاوتار من العشر الاواخر في الوي قال التميسوها في العشر الاواخر في الاوتار نعم وذاك هذا هو الاقرب ومن دخل قبل الغروب صدق عليه ماذا انه اعتكف العشر الاواخر بكاملها لكن من دخل فجر الحادي والعشرين لم يصدق عليه أنه ماذا اعتكف العشر الاواخر متى يخرج المعتكف إذا قلنا أن الراجح أنه يدخل بغروب شمس ليلة الحادي والعشرين يعني يوم العشرين بعد غروب الشمس إذا غربت الشمس ماذا العشرين دخل سن له أن يدخل لكن متى يخرج على قولين كذلك القول أول أنه يخرج إذا غربت الشمس ليلة العيد لأن العشر تنتهي بانتهاء ماذا غروب شمس ماذا غروب شمس آخر يوم من رمضان وقيل يكون خروجه لصلاة عند خروجه لصلاة العيد لكي يصي عبادة بعبادة ولعل الأقرب هو القول الأول وإن كان الثاني هو قول أكثر من العلماء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان هل لأقل الاعتكاف حد؟ اختلف العلماء في هذه المساله ما اقل حد الاعتكاف فقيل ان يكون 10 ايام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل ان يكون ماذا أقله ليلة ليله بدليل حديث عمر اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فاقره النبي على هذه الليله من غروب الشمس الى الفجر وقيل اقله يوم وليله واستدل بالروايه الاخرى لعمر اني نذرت ان اعتكف يوما وفي روايه ليلة قالوا يعني يوما بليلته وقيل وهذا اقل الاقوال قيل ماذا الساعه من الزمن ماذا يجوز ان يعتكف فيها او الزمان المعين يعني دخل ما بين المغرب والعشاء فنوان وان يعتكف فانه ماذا فإن هذا اقل الاعتكاف نقول لعل الصواب ان أقل الاعتكاف ليله كما فعل عمر رضي الله عنه وأفضله عشر. كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام. وقول عائشة كان إذا أراد أن يعتكف تكفى العشر الأواخر من رمضان. لي على أن حصل ماذا منه ذلك تكرارا منه صلى الله عليه وسلم ولم يفوته إلا عام الفتح. لم يفوته إلا عام الفتح. هل له أن يعتكف أكثر من عشر؟ نعم له أن يعتكف إن النبي اعتكف عشرين. اعتكف هل له أن يعتكف أكثر من عشرين؟ نعم فلا حد لأكثر لا حد لأكثره ليس فيه حديث تنهى عن أكثر مثلا الاعتكاف له ان يعتكف عشر وعشرين طيب هل له أن يعتكف في غير رمضان؟ نعم فإن مسلم اعتكف في شوال فله ان أن يعتكف في أي يعني في أي وقت من أوقات السنة ماذا رغبة ماذا في التفرغ ولذيذ المناجات والتعبد لله وجل لكن تمام التعبد يكون اقتداء بفعل النبي وسلم في رمضان طيب لو اراد إنسان ان يعتكف في العشر الوسطى او الاولى كان يكون إمام ينشغل في العشر الأخيرة فيقول لعل الاولى او الوسطى انسب لي او لي عمل مثلا يتعلق به نقول لا باس فان مشروع الاعتكاف في النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاولى يتحرى ليلة القدر ثم يعتكف في العشر الوسطى ثم يعتكف العشر الأخيرة صلى الله عليه وسلم كلها هاي ماذا يلتمس ليلة القدر يلتمس ليلته القدر يجوز ماذا الاعتكاف ولا ينبغي فقط ان بالعشر بالعشر الاواخر فان من الناس يقول لا استطيع الاعتكاف في العشر الاواخر مثلا فيفوت فضيله ماذا فضيله الاعتكاف يفوت فضيله الاعتكاف دلت الحديث على مشروعية اعتكاف النساء فان النبي اقرمن زوجات على اعتكاف ثم لما مات اعتكاف الزوجات وماذا أمهات المؤمنين من بعده فالدليل على مشروعيه اعتكاف النساء قد بوب عليه البخاري باب اعتكاف النساء وهو مسنون للمرأة لكن بشروط أن تكون طاهرة أن يأذن لها زوجها الا يحصل بذلك فتنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبين لهن وإنما منعهن بعد ذلك لعارض لما رأى من تنافسه رضوان الله عليه هل للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف نعم ما دي رقم المسل عندكم للزوج منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه وبه قال العلماء كافة لكن لو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك أذن لها فلما مرت ثلاث ليالي هل له أن يمنعها من علامة قال يعني له أن يمنعها ومنهم من قال له أن يمنع مملوكته ولا يمنع زوجته والصحيح أن له منعها ما الدليل أن أذن الزوجات ثم ماذا منعهم وأمر بماذا بنقض أخبيتهم صلى الله عليه وسلم حديث صفية بنت حيي قصته مشهورة في زيارتها للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الانصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فتنحنح الرجلان فقال النبي السلام فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا يعني كانت زيارتها ماذا ليلا والدليل ماذا أنه قال فأتيت أزوره صريح فأتيت أزوره ليلة أنا تزوره ليلا فيه لطائف اولا جواز خروج المرأة ليلة إذا أمنت الفتنة يجوز لها أن تخرج في الليل وفيه جواز اشتغال المعتكف بالأمر يعرض له وجواز جلوس المعتكف مع زائره وجواز محادثة المعتكف أهله وأنه يجوز للمعتكف الخروج لحاجة وسيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل وكذلك أنه يجوز لماذا المعتكف الذهاب إلى بيته أو داره الذهاب إلى بيته أو داره نعم طيب حديث عائشة رضي الله عنها في الأول وهو معتكف يعني سلم كانت النبي وهو حا وهي حائض وهو معتكف في المسجد وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا وأنها كانت إذا دخلت البيت انما تدخل الحاجة وتمر بالمريض فما تسأل عنه حديث صفية وحديث عائشة النبي كان يمر بالمريض وهو معتكف فلا يعرج ويسأل عنه ثم حديث عائشة الذي قالت فيه السنة على المعتكف إلى آخره في جملة من المسائل أولها جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيئا من بدنه وأن هذا لا يؤثر على اعتكافه لفعل عائشة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة فانه اخرج ماذا؟ رأسه وهي في حجرتها ثانيا أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من الاعتكاف إلا بعذر أو لحاجة كما في حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا وفسرها الزهري بقضاء الحاجة من البول والغائط والاغتسال الواجب أو الحاجة من الأكل أو الشرب أو خروجه لإحضار أكله أو شربه فقد يخرج ويأكل يشرب وقد يخرج ليأتي بما يأكله أو يشربه أو يلبسه فهذه هي الحاجة وغير ذلك مما يشق عليه فيجوز خروجه لحاجه كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصفيه ليردها الى بيتها وكذا الخروج لصلاة ماذا الجمعه خروج لصلاة الجمعة وقد يقال ان خروج المعتكف على ثلاثه اقسام كما ذكر الشيخ محمد بن الثيمين رحمه الله الاول خروج نيافه الاعتكاف كخروجه للبيع والشراء الذي لا حاجه له فيه فهذا لا يجوز لكن لو خرج يشتري طعاما او شرابا او كساء فلا باس وهذا الخروج الذي لا حاجه له فيه مبطل للاعتكاف ولو شرط الخروج هذا الصواب حتى لو قالني اشترط الخروج لإنهاء كذا وكذا نقول يبطل الثاني خروج لأمر لا بد منه شرعا وطبعا أو عرفا فهذا يجوز ولو لم يشترطه كما فعل النبي مع صفية الثالث خروج لأمر لا بد منه كتشييع جنازة وعيادة مريض أو تعليم علم فإن عند بعض إن شرط هذا جاز وإن لم يشرته لم يجوز والأقرب كذلك أنه لا يجوز خروجه حتى لو شرطه أنه لا يخرج تشريع الجنازة ولا زيارة أو عيادة المريض فالحديث دليل حديث عائشة وإن كان فيه ضعف قلنا الأقرب أنه موقوف أو من كلام عائشة أو من دون عائشة كالزهري قلنا الحديث دليل على أنه ليس للمعتكف أن يعود مريضا أو يشهد جنازة في غير المسجد الذي هو معتكف فيه بل يلزم مكانه حتى يتفرغ للعبادة وقد ذكرنا أن الأثر فيه كلام أو مقال إن اشترط في ابتداء اعتكافه الخروج لأمر عارض أي أمر فيعلم بأن فلان مريض أو مثلا قد يفضي به مرضه إلى الموت الشيء فهل له اشترط أن يعيادة مريض أو شهود جنازة وغيره هذه مسألة خلافية عند الحنابل وغيرهم طويلة وحضور مجلس علم ونحو ذلك فالمذهب عليه الجمهور أنه إذا اشترط في بدء الاعتكاف إلى خروج مثل هذه القرب فله شرطه لأن من الاشتراط ما يسير المشتراط كماذا؟ كالمستثنى جيد قال ابن هبيرة وهو الصحيح عندي أنه له اي اشترط واستدلوا بأي شيء مسألة لطيفة واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريطي فإن لك على ربك ما اشترطي وقول إن محلي حيث حبست وسأتينا إن شاء الله في الحج قالوا يعني حديث ضباع بنت الزبير في موضوع الاشتراطي في الحج وقاسوا على الاعتكاف فقال لها النبي حجي واشتريط وحديث متفق عليه قالوا وإذا كان الشرط يؤثر في الإحرام انظر الاستنباط اللطيف وهو من ألزم العبادات بالشروع فيه بل جاء الأمر باتمامه وأتم الحج والعمرة لله فباح الشارع أنه لو اشترط ماذا يجوز له أن لا يتم عمرته أو حجه قالوا فالاعتكاف من باب أولى وذهب المالكي إلى أنه لا يجوز الاشتراط وقد نص على ذلك الإمام مالك فقال في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وإنما انظر كلام الجميل وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى من السنة وليس له أن يحدث في غير ذلك مما ضاع عليه العمل من المسلمين لأن من لأنه, لأنه شرط من اشترطه ماذا فقد ماذا أحدث وابتدع يرى الإمام مالك ماذا أن أحدث هذه الشروط ماذا قد يكون من ابتداء فيقول لم يعلم أنه ماذا وإنما جاء الشرط في الحج لأي شيء هناك مسألة ذكرتك لأن الحج على غير ماذا في كثير من الصور جاء ماذا في استثناء مثل وجوب التمام بينما قلنا كثير من العبادات النوافل لا يلزم اتمامها جيد كذلك في مساله ماذا الاستثناء كذلك ان الحج مثلا في العبد يجب ماذا قضاءه والصبي يجب قضاءه فمسائل الحج ماذا تنفرد في بعض صورها نعم ولعل الراجح هو مختاره الامام مالك رحمه الله لان مبنى العبادات على التوقيف ولم يدري اشتراط في التكاه مع التكاف النبي ماذا؟ المتكرر صلى الله عليه وسلم ثم إن العبادة كما يقول قاضي إيار إن العبادة الحج عبادة ماذا؟ امتازت بأحكام خاصة, امتازت بأحكام خاصة. الأحاديث مسألة الثامنة الأحاديث دالة على منع المعتكف أو على أن المعتكف ممنوع من مباشرة النساء وقد دل عليه نص الكتاب ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد والتقبيل منه لأن ماذا مقصود الاعتكاف الانقطاع لعبادة الله في بيت من بيوته ومثل هذه المباشرة تحول ماذا والقبلة تحول بينه وبين المقصود من ذلك الانقطاع أما لمس المرأة فلا بأس به بدون شهوة فإن عائشة كانت ماذا ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفسد ماذا مس المرأة للرجل لا يفسد اعتكافه وملامسة المرأة الحائض للمعتكف كذلك لا تفسد ماذا اعتكافه وبدنها كما تقدم معنا أن بدن المعتكف طاهر وعرقها طاهر ولذلك ساق الإمام هذا الحديث لبيان ماذا أن المعتكف إذا مس المرأة فإنه لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون ماذا مسا بشهوة أو قبلة أو مباشر أو جمع نعم. المسألة المهمة في أو نختم بها هذه المسائل حديث عائشه ماذا قال فيه والاعتكاف إلا الا بالصوم حديث ابن عباس ليس على المعتكف صيام لاحظتم معي فالامام رحمه الله اورد في اول احاديث حديث عائشه ثم اورد ليس على المعتكف الصيام ليستدل به على مذهب الحنابلة وهو عدم وجوب ماذا الصيام على المعتكف جيد فدل حديث عائشه على ان الصوم شرط في الاعتكاف ودل حديث ابن عباس على انه ليس بالشرط وقد استدل الحنفية استدل الشافعية عفوا الشافعية والحنابلة والمالكية على بأثر ابن عباس على أن الصوم ليس شرطاً على أن الصوم ليس شرطاً في الاعتكاف واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحسنت اعتكف في شوال وليس محلاً للصوم وأجابوا بأنه قد يكون عصام صلى الله عليه وسلم مخالفين اجابوا بأنه قد يكون صام ست وغير الست من شوال لكن لم يذكر واستدلوا كذلك بأنه بيعتكف في شوال وحديث عمر أنه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام والليل ليست ماذا ليس محلا للصوم وقال أبو حنيفة ومالك في احدى الروايتين عنه وهي رواية عن أحمد وهو قول الزاعي والثوري والأكثرون اشترط الاعتكاف في الصوم واستدلوا بحديث عائشة الذي قلنا الصواب أنه موقوف قال ابن المنذر وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة والزبير والزهري بل قال القاضي عياض هو قول الجمهور العلماء واختاره ابن تيمية وابن القيم ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب اعتكفوا صياما في رمضان وستدلوا كذلك بحديث عائشة الذي ذكرنا لا اعتكاف إلا بصوم وأجيب على حديث عائشة بأنه ضعيف وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن قوله السنة ماذا؟ إنما هو من قول الزهري ولو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل جمع بين الأحاديث وذلك فالراجح أن الاعتكاف لا يلزم ماذا؟ أن يكون معه صوم لا يلزم أن يكون بصوم لكن نحمل الأحاديث على أنه ماذا الاعتكاف الأكمل والأفضل أن يكون ماذا أن يكون بصوم ثم ذكر حديث لا إلا في المساجد الثلاثة قلنا هذا دليل من قال حذيفة وغيره أنه ماذا أن الاعتكاف مخصوص بالمساجد الثلاثة واجبنا عليه لو صح فإنه يحمل عليه شيء فإنه يحمل على الاعتكافة كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة وطبعا الحديث هذا الحديث أو الأثر اخرجه ابن أبي شيبة وخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخرجه وأصله أصل الحديث له أصل في عند البخاري هذا الحديث نعم الحديثين الأخيرة نختم بها حديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحارة ترى الدم فربما وضعت الطستة وصح الطشتة هكذا تحتها من الدم هي لأجل الدم والرواية الأخرى اعتكف معهم رأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة وطس تحتها وهي تصلي الحديث أخرجها البخاري في باب الاعتكاف للمستحاضة في كتاب الغسل وهو دليل على جواز مكث المستحاضة في المسجد ودليل على صحة اعتكاف المرأة المستحاضة ولسن الحائط إنما هي المستحاضة وجواز ماذا جواز ماذا أن تمكث في المسجد إن أمن التلويث المسجد لأن الصحابيات كنا ماذا يضعنا تحتهم ماذا ما يمنع الأذى نعم ويلحق به من كان حدثه دائم كصاحب سلس البول والبراز أو غيره فإنه يجوز ان يعتكف في المسجد بشرط أن يأمن ماذا أن يأمن تلويث المسجد أن يأمن من تلويث المسجد لاحظوا معي أن النبي اعتكف مع معه بعض نساء وهي مستحاضه هل من زوجات النبي من كنا مرة معنا من كن كانت مستحابة؟ زينب كل زينب. يقول ابن الوزير أو عفواً ابن الجوزي ما عرفنا من زوجات النبي من كانت مستحاضه ولعل المراد النساء ماذا المتعلقات به من جهة ماذا زوجاته. وهي ام حبيب حبيبة بنت جحش أخت زينب حملة. نعم وكذلك يرد هذا بحديث البخاري استحاضت معه ماذا في روايه معه بعض ازواجه يعني قد روايه الثاني قال اعتكف معهم راهه من ازواجه صريحه في اي شيء بانها امراه من زوجات ماذا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يرد كلام من كلام ابن الجوزي ولعلها كما ذكرتم هي زينب بنته جحش فقيل بناته جحش ثلاث كلهن كان كأن ماذا مستحاضات كلهن كن مستحاضات طيب هذه جملة مسائل الاعتكاف اسال الله يعلمني واياكم العلم النافع وان يرزقني واياكم العمل الصالح وان يرزقنا لذة مناجاته تبارك وتعالى اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله لا، قد كانت ترد الدم والسفرة السفرة التي بعد الحيض ليست بحيض ذكرناه في باب الحيض وإنما هي ماذا استحاضه فإذا كانت استحاضه فإنها يجوز لها أن تعتكف ويجوز لها أن تصلي وأن تمكث في المسجد. صلى الله عليكم يقول بعض المربين ومعلم حلق القرآن. يعتكف مع طلابه ويحصل مع ذلك خلطة وكلام وانشغال بهم بغية تربيتهم وتعويدهم على الطاعات فهل فعل ذلك أفضل أم الخلوة والانقطاع هو الأفضل الذي ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الأمة ومفتي الصحابة وإمامهم وقدوتهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم اعتكف وخلى بنفسه صلى الله عليه وسلم الصوحيح في مثل هذا أن يؤجل محل التعليم بعد رمضان والأفضل في مثل هذا الحال أن يعتكف الإنسان ويترك جميع الشواغل حتى التعليم وحتى التربية وحتى يعني إلا أن يكون امرا واجبا من بر الوالدين وحاجة تقتضيها الأمر وإلا في الأصل ان الاعتكاف في هذه الليالي مقصود لمقاصد عظيمة كما ذكرنا أعظم مقصد التفرغ للطاعة والعبادة من مقاصد العظيمة كما ذكرت تحري ليله القصد من مقاصده ما يحصل فيه من لذة المناجات والقرب من الله تبارك وتعالى وخشوع النفس وخضوع القلب ففي مقاصد عظيمة قد لا تتحقق للانسان من مقاصد الاعتكاف العزوف عن الناس والبعد عن الناس والتقليل من الحديث وغيره وذاك العلماء يعني قالوا يجوز للمعتكف أن يحدث زوجته فالأصل ولا يحدد أحد ولا ينشغل بشيء، وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شيء قد ماذا يقدح في إخلاصهن ماذا أمر بنزع ماذا الأفنية والأخبية فالاصل أن الاعتكاف في هذه الليالي العظيمة وفي غيرها المقصود من خلوة الإنسان بنفسه ولذلك ذكر الشيخ السلام تيمي أنه ينبغي للمعتكف أن يأخذ مكان من المسجد يعمد إليه ويخلو بنفسه هذا مقصود وإنما ضرب النبي خباء ماذا زيادة في الخلوة لأن ينشغل ماذا بالناس وهذا مقصود عظيم وما يلحظ أحيانا من الآن في زماننا من كثرة حديث المعتكفين وانشغالهم بالأحاديث خلاف السنة السنة ان يتفرغ الإنسان ويخلو خلوة تامة ولبن الرجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف كلام جميل على نسرد في الدرس القادم في مثل هذه الخلوة يعني انسان هذه الخلوه مقصوده ولذلك النبي سلم اول ما يعني حب ما, إلي ما اليه ماذا الخلاء فكان يتخلى ماذا الليالي ذوات العدد حتى اتاه ماذا الملك فكان يخلو بنفسه مقصود الخلوه مقصود شرعا ولذلك ذكر النبي ماذا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه فخلو العبد بنفسه قد ماذا يفتح له أبواب من الخشية والخضوع والخشوع والرجاء والهيبة والأنس بالله تبارك وتعالى هذه لا تتحقق مع الخلطة والناس إنما تتحقق ماذا في الخلوة ولذلك جاء أمر تعظيم قيام الليل لأنه غالبا لا يكون إلا في خلوة وجاء الحث على عبادات الخلوات لأنها لها أثر في إصلاح النفس وتهبيبها وتزكيتها أنا. السنة في مثل هذا لا يشغل مدرس التحفيظ ولا غيره ولا أكمل ولا يعني أفضل له لا ينشغل بمثل هذا له محل طوال السنة يكفيه في غير هذه الليالي العشر إذا شغل الجميع وكل نية في محله لا بس لكن لا يكون هناك مثلا جلسات أو دروس ليس وقتها وقت خلوه حقيقيه فقط كان النفس له مخلوب بنفسه ولذلك ما حدثنا عن عمل للنبي في العشر الاواخر من الأعمال الا قليل مع انه اعتكف وكان يعتكف في كل رمضان العشر الاواخر هل تذكرون أخبارا تروى في هذه العشر ما في ما في قصه الاخبيه وقصه صفيه وقصه اريد ليله القدر وارى رؤياكم قد تواتت ولما تشح الرجل وجاء الرجل وساله وقال متى انزل يا رسول الله قال انزل ليله 23 لم يذكر شيء من الاخبار في ماذا في هذه العشر؟ فكنا كانت ماذا كان كان يخلو بنفسه تماماً على وجه التمام نعم <تصفيق> اقصد ينبغي ينبغي أن يحرص الإنسان في الاعتكاف على الخلوة التامة قدر ما يستطيع إني يعني في كما جاء في الآيات في, في قول الله عز وجل في أول آية ذكرناها في الكتاب يمكن يا لا لا خلطت بي اي ها لا لا يا عامة في لا اقصد مفهوم الاعتكاف بالخلوه لا اللي تذكروا نعم نعم طيب في شيء يا شباب إيه أحسن هذه مسألة كنت ذكرتها ولا أشرنا لها، إيه يعني هذه مسألة ذكرها الماركي والحنابلة كثيرا هل رحبة المسجد من المسجد وهل المكان البناء المتصل بالمسجد من المسجد تكون هذا في في بحكم المساجد جيد فالصحيح أن رحبة المسجد إذا كانت محوطة بالمسجد فإنها من المسجد يعني الآن الغرف الخلفية هذه من المسجد جيد الساحة التي محوطة بناء تام من المسجد فانها من المسجد الادوار العليا ماذا من المسجد تبقى مساله الغرف المنفصلة عن المسجد فاتفاقا ليست من المسجد تبقى صورتين ساحات المسجد من الساحات من ساحات الحرم المدني ساحات الحرم المكي ليست من المسجد لانها منفصله تماما من علم من طلب علم من يقول أنها ساحات المسجد ماذا النبوي محوطه بسوار بسور فكانها اقرب إلى كونها ماذا من المسجد لا نقول لا والدليل أن الحياة تمكث فيها وأنه يكون فيها البيع والشراء مما يمنع أن يكون في المسجد تبقى صورة مثل هذه الغرف التي أمام المسجد جيد إن كان لها اتصال بالمسجد من داخل المسجد جيد ويصلى فيها فإنها ماذا من المسجد طيب إن كانت أمام محل الإمام مثل بعض الآن التي ورائي جيد فإن كان ليأجلي مثلا أن يأكل أو يطعم فيها فإنه لا بأس لأنها أصل هي ماذا هي من المسجد هي ماذا من المسجد لكن في الاعتكاف ألا أولا لا يأتيها جيد لكن خرج ليأكل تطهيرا للمسجد لا يصيب المسجد شيء فلا بأس ويشرع أن يأكل في المسجد يعني ويطعم فيه لا بأس ويشرب فيه لا بأس لكن إن خشية مثلا تلويثه أو إصابته برائحة أو شيء يؤذي المسجد فإنه يخرج لأقرب مكان وهذه مسألة مهمة في الاعتكاف ذكر بعض الفقهاء أنه يشرع أنه أن يذهب في ما يحتاج إليه إلى أقرب مكان من المسجد في طعام أو شراب أو قضاء حاجة فلا يبتعد لأن الأصل في الاعتكاف هو لزوم لزوم المسجد. نعم. نعم. لا يمتصلة بالمسجد فلا بأس لكن كان لها باب يعني من خارج المسجد فهذه محل الخلاف. هذه محل الخلاف نعم. وانا اقصد يصلي فيها الا اقصد انه يصلي قد وراء الامام ما يمكن يصلي وراء الإمام وهي امام المسجد لكن يقدر انه يصلي فيها عاده يعني كان يقضي يتنفل فيها الامام او يصلي فيها مع الامام نعم نعم وهذا اللي نقول إنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أن المقصود من الاعتكاف هو الخلوة. المقصود من الاعتكاف من آد أيه؟ يعلم الناس أن من آداب المعتكف التقليل من الحديث والتقليل من الخلطة والتك... والتقليل حتى من العمل. الأصل أنه إما مصلي أو ذاكر مسبح ومهلل ومكبر أو داعي هذا الأصل أو نائم. بل النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا أنه كان يحي الليلة كلها صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أنه أقل ما كان نام النبي صلى الله عليه وسلم فيه في العشر صلى الله عليه وسلم وذكر بعض العلماء أنهم يعني حتى سأتي معنا أنه كان صلى يقيم بمعنى يقيم الليل كله يصلي الليل كله ولا يفتر صلى الله عليه وسلم فمقصود الاتكاف كما كررت الخلوة وقلة الخلطة هذا مقصود مقصود الاعتكاف سبحان الله في هذه الخلوة والتقليل من الخلطة فيها منافع عظيمة لأن الخلطة أصلا فيها دائما ضرر فشو مثل هذه المواسم لأجل أن يتقلل المسلم من هذه الأشياء، نعم. التعليم والنصح، وأن يقال لهم إن من آداب المعتكف ماذا خلوه بنفسه وإختصاصه بنفسه وخلوته مع ذاته، هذا هو أصل في الاعتكاف نعم. نعم. ليس يا أخوان ليس من العيب أن نعلم الناس الحزم في محل الحزم. وأن نعلم الناس الجد في محل الجد نقول للناس يا ناس هذه العشر مخصوصة بمزيد اجتهاد هذه فيها ليلة خير من ألف شهر يتتعجب من الناس في تسهلهم في هذه الليلة سلاتي نعلق عليه الدرس القادم يعني نعرف أن في العشر ليلة أعظم الليالي ثم يجتهد الناس بالحديث والكلام والانشغال والقيل والقال سبحان الله هذا من الحرمان إلا من رحم الله بغي يعني حتى العلم ليس محله في العشر الاواخر كان مارك إذا جاء رمضان طول كتب فكيف اذا جاءت هذه العشر يعني ينبغي يعني بالفعل يعني يعرف نفيس هذه الليالي وشرفها وإنما يعني بعض العلماء كان يعلم فيها نوعا من ماذا من استغلال الجمع أو التنفيس عن الناس لا يملوا فمرة يقول بين العبادات يكون شيء من التعليم لأجل لا يمل الناس وإن للأصل خلوة مقصوده من إحياء الليل وشد المعزر كما سيأتي ويقاضي الأهل كلها صور من صور الجدية في هذه الليالي العشر ايقظ أهل وأحيا ليلة وشد معزرة وجد واجتهد هكذا في مسلم جد ليس بمعنى شد المعزر لا في روايه شد المعزر وجد وجد دي على انه فرق بين شد المعزر والجد شد المئزر قلعي عن ترك الجماع والجد أشد وهو ماذا تمام الخلوة وسيأتي إن شاء الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.